بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلى, لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر ف ه د ا والذي أ خ ر ج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا تنسى إ ل ا ما شاء الله إ ن ه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ف ذ ك ر النفعه الذكرى س ي ذ ك ر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا ي ح ي ا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل ت و ث ر و ن ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل ا خ ر ة خير و أ ب ق ى إ ن هذا لفي الصحف الاولى صحف إ ب ر ا ه ي م وموسى